إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا طلطريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا لحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره